لا نزال نعرض للحديث الاول من كتاب جامع العلوم والحكم والمشهور بحديث النيات هذا الحديث الذي يعده اهل العلم ثلث الاسلام او ربع الاسلام يقول فيه الإمام ابن رجب رحمه الله عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول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 كما مر بنا متفق عليه حيث رواه امام المحدثين البخاري ومسلم رحمهم الله وكنا قد عرضنا في دروس ماضية الكلام على مسائل تتعلق بهذا الحديث من حيث اهتمام علماء الحديث به وبدأهم تأليفاتهم به وعدهم لهذا الحديث من حيث انه من الحكم من جوامع الحكم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يمثل ثلثة الاسلام او ربعه ثم تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله على قضايا تتعلق بهذا الحديث من حيث ما استنبط منه أهل العلم وعرفنا أن العلماء تكلموا عن النية من جهتين من حيث الإخلاص لله تعالى وأن الأعمال متوقفة على ذلك وأن أي شائبة تشوب الإخلاص فإنها تحبط العمل ثم بدأ المؤلف يتناول قضية تعتبر من القضايا الهامة جدا. أحيانا الإنسان يقوم بالعمل الشرعي الذي كلفه الله به لكنه لا يريده به وجه الله ابتداء وإنما يريد به الرياء ويريد به السمعة وتارة قد يريد الإنسان بعمله وجه الله لكنه يشرك في ذلك أمور الدنيا واحيانا قد يبدأ الإنسان العمل يريد به وجه الله خالصا لله تعالى لكنه قد يسري إليه الرياء دون قصد منه فما موقف العلماء من هذه الأفعال هل كلها تعد محبطات للعمل مبطلات له أو أنها تتفاوت هذه القضية عالجها الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك فبين ان من الناس من يؤدي العمل ولا يريد به وجه الله وانما يريد به الرياء ولا شك ان هذا محبط للعمل مبطل له بل ان الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب رحمه الله يستبعد أن يصدر, أو أن يصدر هذا العمل من مسلمين وإنما يفعله الكفار وإنما يفعله المنافقون وقد دلل على ذلك كقوله جل وعلا في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال ايضا في امثال هؤلاء ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس فالرياء المحضو لا يكون من مسلم وانما هو من سيما المنافقين والكفار اما ان يفعل الانسان الفعل ويريد به الله جل وعلا والدنيا فهنا ينبغي ان نتأمل ان كان هذا العمل الدنيوي مقصودا وهو في اصله مباح فلا شك إن العمل الذي يقوم به الإنسان ينقص فيه أو ينقص فيه من أجره أما إذا كان العمل الذي يقوم به ويريده مع وجه الله عملا في أصله محرم فهذا العمل يحبط ويبطل والله سبحانه وتعالى يتخلى عن صاحبه ولا يقبل منه ذلك العمل بل الله جل وعلا أخبر عنه غني عن الشركاء ولا يقبل عملا يشرك فيه مع الله غيره أشار أيضا الامام ابن رجب رحمه الله الى موضوع اخر وهو اذا كان هذا العمل الدنيوي من الاعمال المباحة والانسان يؤدي طاعه لله فلو مزج بين العملين لكن ابتغاء وجه الله هو الأصل وجعل العمل الثاني تابعا فهذا من الأعمال التي يقبلها الله تعالى ويكون ما يحصل عليه الإنسان من الدنيا يكون ذلك نافلة وامرا مشروعا وضرب لنا مثلا بمن اراد الحج والعمل اثناء الحج في قيادة سيارة او ان يعمل عند او من يحج يعينهم على أداء الحج كالطباخ والقهوج والسواق والذي ينصب الخيام وغيره من الأعمال التي تؤدى في الحج فهذا الشخص إذا كانت النية الظاهرة هي أداء العبادة والتكسب يأتي تبعاً، فهذا إن شاء الله من الأمور المباحة لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني إضافة إلى أداء الحج وهكذا من خرج للحج عن غيره بمقابل فإنما يأخذه من المال يستعين به على أداء الحج فحجه صحيح ويؤجر عليه وإن أخذ هذا المال وهذا الأمر أيضا جاء ذكره في الجهاد في سبيل الله فإن الإنسان إذا خرج للجهاد في سبيل الله لا يخرجه إلا امتثال امر الله سبحانه وتعالى ثم خطر في باله انه يفيد مما يمن الله به من المغنم على المجاهدين فهذا الفعل وهذا الاشتراك في النية امر جائز خصوصا وان المقصودة مع الجهاد امر مباح لكنه ينقص من اجر الجهاد ينقص من اجر الجهاد كما مر بنا انه يفوت على نفسه قدرا من اجر الجهاد مع انه مباح لكن لو كان النيه في امر محرم فانها تبطله الجهاد تبطل نية الجهاد هذه قضايا كلها تتعلق بمسألة الإخلاص وبمسألة تجريد النية لله سبحانه وتعالى عرضها الإمام ابن رجب فيقول في ذلك وعلم أن العمل لغير الله أقسامه فتارة يكون رياءا محضا بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال تعالى أو كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فالغرض هو الرياء وليس أداء الصلاة وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فخروجهم وأداؤهم الصلاة إنما يستهدف الرياء وهذا مبطل للعمل ويقول جل وعلا في وصل الكفار بالرياء في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله قال وهذا الرياء المحضوب يعني القصد المحض الهدف الغاية هي الرياء من العمل لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام لكن قد يصدر من المؤمن في الصدقة الواجبة او الحج لان اعمال الصدقة والحج اعمال يمتد نفعها الى الغير فقد يصاحبها الرياء قال وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز والرياء قد يكتنف الإنسان في هذه الأعمال إن لم يكن من أولها فقد يتسرب إليه أثناء أدائها ولهذا حذر الشرع التحذير التام من ان يتنبه الانسان حذر التحذير التام من ان يقع الانسان في هذا النوع من الرياء وعليه ان يتنبه وان يكون في كل لحظة متنبها بانه يريد بعمله وجه الله تعالى ولا يترك للشيطان مجال يخلط عليه عمله ولهذا قال فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم يعني إذا كان الإنسان قصد بعمله الرياء لا يشك مسلم أنه حابط يعني مبطل للعمل وأن صاحبه يستحق المقت والمقت يعني الكراهية الشديدة الغضب الشديد كما قال جل وعلا كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويستحق العقوبة من الله جل وعلا وهذا النوع يعني هو الذي حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه من أن يقعوا فيه وبيّن أن الله تعالى غني عن أن يشركه غيره في عمل قال أتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من, في من أصله يعني من مجرد بداية العمل والإنسان يريد السمعة والرياء فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحجوطه أيضا وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أصحابه يا رسول الله الرجل يقاتل ها ويريد أن يرى مكانه في الجهاد الرجل يقاتل حمية يقاتل سمعة هل في هل ذلك او في شيء من ذلك يعني يعد من الجهاد في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لان هذا الذي خالط العمل الصالح هو امر منقوط مذموم ابتداءا فاذا خالط العمل الصالح افسده قال وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته وشريكه قال وخرجه ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك قالوا أخرج الإمام أحمد يعني في مسنده عن شداد بن أوسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرايي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني لأن هذا الاشتراك في النية من الامور الباطلة قال وخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابي سعيد يعني الخدرية رضي الله تعالى عنه من حديث ابي سعيد ابن ابي فضالة من حديث ابي سعيد ابن ابي فضالة وهو غير ابو سعيد الخدري وكان من الصحابة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك ولا شك إن هذه الاحاديث كلها تدل على بطلان المشاركة في النية قال وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم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 ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا قال وخرج النسائب إسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزع يلتمس الأجر والذكر هنا ما يلتمسه قال الذكر يعني أن يذكر بين الناس بأنه شجاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له لأن الله لا يقبل منه ذلك العمل. ما دام أراد به الرياء فأعادها الرجل ثلاث مرات فأعادها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه في كل مرة لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه يعني وجه الله قال وخرج الحاكم يعني في المسند من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا رسول الله اني اقف الموقف اريد وجه الله واريد ان يرى موطني يعني مكاني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت يعني نزل قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فاعتبر هذا الموقف شركا لماذا؟ لأن هذه الرغبة التي في النفس رغبة محرمة رغبة مرفوضة رغبة تعود على الشخص ولمصلحة الشخص ليس لله فيها شيء لكن لو كانت نيته نيه فيما هو مباح فيما هو جائز فإن الله تعالى يقبل منه العمل ويثيب كما ضربنا المثل في من أراد الحجة في من قام يتوضى ويعلم الناس الوضوء في من قام يصلي ويعلم الناس كيف يصلون في من يعطي الزكاة وغرضه ان يقتدي الناس به ويتصدقوا كما تصدق لان هذه الاعمال مباحة ومطلوبة وأذن بها الشرع فعندئذ وإن اشتركت النية لكن يعد العمل أو يعد العمل مقبولا لا ينبغي الإنسان إذا كان قام يؤدي واجبا لله أن يتركه من أجل أن يقول أو يخاف أن يقول الناس إنه يفعل كذا لكن عليه أن يخلص النية لله ويدفع ما يطر إليه من الرياء وسيمر بنا أن إنسانا قد يقوم لأداء الصلاة فإذا رأى آخرين ينظرون إليه فيزين من صلاته ويحسنها فلا شك ان هذا رياء إن تركه وتمادى ولم يستدرك فهذا يؤدي إلى بطلان عملي لكن إن استدرك وأحس بما بدر منه من تزيين وعرف أن هذا يبطل, أو يبطل وينقض عمله فتاب إلى الله واستغفر وكفر عن, عن فعله بالاستغفار ورجع وجدد نيته بأنه يريد به بعمله وجه الله فهذا إن شاء الله لا يؤثر ولا يضر بعمله بل إن تنبهه واستيقاظه وحرصه على دفع هذا الذي تسرب إلى عمله لا شك إنه ينفعه ويصحح نيته ويكون العمل مقبولا بإذن الله يقول كيف يمكنني التخلص من الرياء فأنا حين أصلي يخالط صلاة الرياء هذا السؤال يقع فيه كثير بالربما لا يخلو منه انسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ومما جاء في ذلك الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل اجتمع الظلمات ثلاث النملة سوداء والحجر الذي تمشي عليه أسود فقل من يرا يراها ويميز وإذا أحاط بها الليل كان من الصعوبة أن يشعر بها الانسان لكن هذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يبين لنا كيف يتغلغل الرياء الى عمل الانسان دون ان يحس به كما ان هذه النملة التي تمشي بالليل على حجر اسود هل يشعر بها احد الا ان الانسان المتيقظ الذي يؤدي العمل لله والذي يستشعر منذ ان يدخل في صلاته او في صيامه انه يريد به وجه الله يشعر بذلك فبمجرد ما يشعر به وان ما كان منه من تحسين للعمل او ما كان منه من تزيين من اجل فلان عليه ان يستدرك قال وكفارته أن يستغفر الله ثلاثا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم يقولها في سره ليقطع هذا الرياء ويجدد نيته في عمله انه لله بمجرد ما يحس ويشعر بانه تورط في الرياء استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم يكون بهذا جدد نيته ودفع الرياء وأخزى الشيطان الذي سول له وقاده إلى الرياء دون إحساس وشعور يقولها في الصلاة في سره يقولها بمجرد ما يتذكر ان كان في الصلاة او في غير الصلاة حسما للموقف وتنبيها للنفس و ندما على ما فات منه على ما وقع منه وتصحيحا للنية نعم هذا ما له علاقة بالرياء هذا امر مطلوب من الامام يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله يقول اني ادخل في الصلاة وانا انوي ان اطيل فاسمع بكاء الطفل فاختصر من صلاتي لمكانة امه او مراعاة لحال امه فهذا امر ورد فيه نص وهذا الذي ينبغي ان يفعله الامام ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يصلي إماما عليه أن يخفف قال وممن روى وممن روي عنه هذا المعنى يعني من أهل العلم وأن العمل إذا خارطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السنفي منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وابو الدرداء والحسن يعني البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم وفي مراسيل القاسم بن مخيمره عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبه خردل من رياء قال ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين يعني أن الرياء إن قصد في العمل يبطله لكن إن تسرب إلى العمل دون قصد فإن الإنسان يستدرك بالاستغفار وهذا بإذن الله لا يضر عمله قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء لأن نحن بنقول أنه أحيانا الإنسان يخلط نيته بأمر إن كان مباحا في أصله فهذا لا يضر العمل أما إذا كان محرما في أصله فإنه يبطل العمل قال فإن خالط نية فإن خالط نية الجهال مثلا نية نية غير الرياء مثل اخذ اجره للخدمة او اخذ شيء من الغنيمة او التجارة هذه النية لا تبطل العمل لكن تنقصه هذا معنى قوله نقص بذلك اجر جهادهم ولم يبطل بالكلية قال وفي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم وهذا محمول على أنه إذا خرج يريد الغنيمة مع الجهاد أما إذا خرج يريد الجهاد فقط ولم يسأل عن الغنيمة لكن بعد ان انتصر المسلمون قسمت الغنائم واعطي نصيبه فهذا الغنيمة لا تؤثر ولا تنقص شيئا من اجره بل يأخذ الاجر كاملا والغنيمة التي يحصل عليها هي نافلة من عند الله ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم إيه؟ أنفال والنفل هو الأمر الزائد على المطلوب يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة ثم قال ما في قوله فما, فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه الأنفال سميت بذلك لأن المجاهد الذي يخرج للجهاد ويريد به وجه الله ولا يريد به شيئا غير وجه الله فما يأخذه هو زيادة الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها على الأجر الكامل للجهاد في سبيل الله إذن نحن عندنا من يخرج للجهاد في سبيل الله علاقة نوعين يعني نتكلم في المباح أما المحرم انتهينا منه المحرم الذي يخرج للجهاد وقد وضع في باله الرياء والسمع أما من خرج للجهاد وقد وضع في باله الغنيمة فهذا إذا قاتل بحصوله الغنيمه يفقس ثلثي الثلثي الأجر له أجر لكنه يمثل الثلث أما إذا كان قد خرج للجهاد في سبيل الله ولا يخرجه إلا الجهاد يريد بذلك أعلى كلمة الله فإن غنم هذه الغنيمة تكون زيادة على الأجر ولا ينقص من أجره شيء ولهذا يقول هنا وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم ما فهمت سؤالك إن العبرة بالنية إن كانت نيته الجهاد فلا يؤثر الأجر على ما حصل من غنيمة وإن زادته نشاطا أو لم تزده أما إذا كان للغنيمة أثر في جهاده فإنها تنقص العجرة قال وقد ذكرنا فيما مضى احاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا وقال الإمام أحمد التاجر والمستعجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم لأن من الناس من يخرج مع المجاهدين يتاجر يبيع ويشتري ومنهم من يخرج يؤاجر نفسه ليقوم بخدمة المجاهدين ومنهم من يخرج مكاريا يعني عنده ابل او, أو بقر عنده ابل او خيل فيؤجرها للمجاهدين يستفيدون منها فهؤلاء ان خرج وهدفه الجهاد والمساعدة في إعلا كلمة الله بما يقدمه من أعمال يكتسب من ورائها هذا الذي له ثلث الأجر أما إذا قصد به غرض الدنيا فلا شيء له عند الله إن قصد به الجهاد في سبيل الله فيعطى ثوابه كاملا ذكرتم أن من خرج للجهاد ويريد الغنيمة لا يبطل عمله بل ينقص عجره كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الى دنيا يصيبها نعم النبي قال فهجرته الى مهاجر لي ما قال انه عمل باطل احنا بنقول اذا كان العمل مباحا العمل المباح لا يبطل اصل الجهاد وانما الذي يبطل اصل الجهاد اذا كان العمل محرما قال ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم الشهيد قال صلى الله عليه وسلم كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فلا شك إن من كان غايته أن تكون كلمة الله العليا فهذا خرج للجهاد في سبيل الله فإن طرع على نيته طارئ إن كان هذا الطارئ مباحا فلا يؤثر لكن إن كان هذا الطارئ محرما فهذا محل النزاع قال وذكر ابن جرير يعني الطبرية رحمه الله ان هذا الاختلاف انما هو في عمل يرتبط اخره باوله كالصلاة والصيام والحج فاما مال ارتباط فيه كالقراءة والذكر وانفاق المال ونشر العلم فانه ينقطع بنية الرياء الطارئة يعني يكتب له ثواب ما قدمه خالصا وبمجرد ما يتسرب الرياء إلى العمل ينقطع هذا العمل ويكون لغير الله والله إيه لا يقبله ولذلك على الإنسان بمجرد ما يحس به أن يبادر إلى تجديد النية وتصحيحها ودفع ما تسرب من الرياء بالاستغفار الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج لا تجديد نية وكذلك روي عن سليمان ابن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نية فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات يعني هو يريد ان يقول انه قد يسر يسري الى عمله شيء من الرياء فيجدد نيته ويستغفر عما مضى حتى يتواصل العمل كله لله ويساب عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة فيما زلت به القدم وفيما طرأ فيه من ارادة غير الله جل وعلا قال ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرسان فان الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج يعني لان له اول واخر قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله هذه قضية قضية لطيفة يعني إنسان قام بأداء العمل لوجه الله خالصا ونوى ذلك وما كان حريصا عن على أن يسمع الناس عنه ذلك الفعل وإنما بعد أن من الله عليه بالعمل وبإتمامه وكماله ذاع خبره وبدا الناس يثنون عليه ويقولون له بلغنا أنك فعلت كذا وبلغنا أنك اديت كذا فما حكم هذا الفعل هل يعتبر ثناء الناس بمثابة الرياء الذي يبطل العمل أم ماذا يعتبر هنا ينبه الإمام بن رجب رحمه الله يقول هذا ليس من باب الرياء وإنما هذا من باب البشرى يبشر الله بها العباد كأنها من علامات قبول العمل لأن الإنسان أدى العمل وفرغ منه ولم يكن قد شابه شيء من الرياء او اختلط به فالله سبحانه وتعالى اكرمه بان بلغ الناس هذا الخبر واثنوا عليه فهذا الثناء هو بمثابة البشرى له في الدنيا مع أن أجره إن شاء الله في الآخرة كاملا وهذا الذي أشار إليه له أصل في الشرع فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إذا أحب عبدا من عباده نادى في السماء يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في الملائكه ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماوات ثم يكتب له القبول في الارض فهذا النوع من العمل يعني أن يحس الإنسان أو أن يجد الإنسان نتيجة عمله بالثماء الحسن من الناس هذا لا يعد من باب الرياء لأنه قد انتهى العمل وإنما هو من باب المبشرات في الدنيا ولهذا قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك يعني هذا الذي سمعه الناس قال وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرة المؤمن، تلك عاجل بشرة المؤمن، يعني أن الله عجل له البشرة وادخر له الأجر في الآخرة. قال الحديث خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله. ويحبه الناس عليه يعني تلك عاجل بشر المؤمن وبهذا المعنى فسره الامام احمد وهكذا فسره الامام اسحاق بن راهوية وهكذا ابن جرير الطبري يعني كأن سلف الامة اجمع على هذا النوع من التفسير قال وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن, النبي صل... أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل فيسره يعني عمله فإذا اطلع عليه أو فإذا اطلع عليه يعني اطلع عليه الناس فإذا اطلع عليه أعجبه يعني أعجبه أن يطلع الناس عليه بعد فعله فقال له أجراني أجر السر وأجر العلانية يقول رحمه الله ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء هو قال إن سلف الأمة تكلموا على النيات بمعنى, بمعنى الإخلاص الذي يقابل الرياء أما الفقهاء فإنهم يتكلمون عن النية بمعنى آخر فإن فيه كفاية وبالجملة فما أحسن, قوله فما أحسن قولي سهل بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق, أشق من الإخلاص ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب لأنه ليس لها فيه نصيب ولذلك عليها أن تحرص عليه وقال يوسف بن الحسن الرازي أعز شيء في الدنيا لإخلاصه وكم اشتهد في إسقاط وكم أشتهد هكذا يقول يوسف ابن الحسن وكم أشتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر يعني فعلى الإنسان أن يكابد وعلى الإنسان أن يجاهد وعلى الإنسان أن يحرص في كل لحظة من العمل الذي يؤديه أن يتجنب فيه زيغ الشيطان من خلال الرياء فتارة يدخل عليه من أنك لو فعلت كذلك وتارة يدخل عليه من ان فلانا يراك فحسن وتارة يدخل عليه من ان هنيتك لم تبدأ في اول العمل خالصة يريد ان ينقض عليه عمله فعلى, فعلى المؤمن ان يجاهد وان يحرص من اول عمل يقوم به الى ان ينتهي منه و. هو حاضر الذهني مستشعر الإخلاص لله جل وعلا قال وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف ابن عبد الله يعني ابن الشخير اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك من ثم عدت فيه يعني أنه استغفر الله فيما وقع فيه من الرياء وبعد ان تاب رجع فيه مره ثانيه فيحتاج الى استغفار اخر واستغفرك مما جعلته مما جعلته لك على نفسي ثم لم اف به لم افي لك به واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت وهذا مثل الدعاء الذي مر بنا والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى به اللهم إني أعوذ بك أن أستغفر أعوذ بك أن أشرك بك ما لا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما أعلم وأس ما ما أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم نعم المؤمن هو مو كل مؤمن له نفسان. المؤمن له أحوال. تارة تكون نفسه صافية فتكون النفس المقمئنة. وتارة تكون النفس سيئة فتكون أمارة بالسوء. هي نفسها واحدة وتارة تكون النفس بينهما فتكون لوامة تلومه على فعل السوء وتلومه على انه قصر في فعل الخير فالنفس واحدة لكنها توصف بهذه الاحوال حسب توصف بهذه الثلاثة حسب الاحوال ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم على ما يتعلق بالإخلاص وأثر النية في الإخلاص ودور النية في الإخلاص وما يشوب الإخلاص من الأعمال منه ما يبطله ومنه ما ينقصه ومنه ما لا يؤثر فيه انتقل إلى الكلام على النية بمعنى بالمعنى الذي يعرفه الفقهاء أو يعرفه الفقهاء قال وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن, أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض هذه الأعمال تحتاج وتفتقر إلانيا تمييز العبادات من العادات الإنسان يأكل وأكله يكون عادة لأنه فطر على أنه يأكل لكن لو أكل الإنسان بالليل دون نية فأكله مباح فإن قرنه بنية أنه سحور فتحول هذا الطعام وهذا الأكل من كونه عادة إلى كونه إيه عبادة. الإنسان يغتسل يتبرد في الصيف فإن يغتسل على أنه غسل للجوع يتحول من كونه عادة إلى كونه عبادة. الإنسان يشرب وشربه عادة فإن شرب بنية ألا يضمأ في النهار لأنه سيصوم يصبح هذا الماء الذي شربه عبادة إذن هنا الأعمال تفتقر إلى نية لكي تميزها من كونها عادة إلى كونها عبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل عمل يؤديه الإنسان يريد به الاستعانة على الطاعة يصبح عبادة حتى اللقمة تضعها في فم فمرأتك إذا قصدت بها أنك تدخل السرور عليها امتثالا لأمر الله فتكون عبادة